أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فجلدوك كل واحد منهما ميت جلّة ولا تأخذكم بهم رافه ولا تأخذكم بهم رافه في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَا يَنكِحُونَ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْغَبُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لهم شهادة أبدا.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 لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فولائك عند الله يوم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة نمسكم فيما فضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه مينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتمه ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم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 ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرؤون المحصنات الغافلات المؤمنات العنو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يأفيهم الله ودينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحطب المبين الخبيثة للخبثين والخبثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وَلَا إِكَامُضَرَّعٌ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَأْفُوْرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت إيمانكم فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتواهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهم فتاتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبته عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهه غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثل من الذين خلو من قبلكم ومثل من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين.الله نور السماوات والأرض مثل نور إيك مشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة.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 في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغذو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء لغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقعة يحسبه الضمان ماء حتى إبآ جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عندهم فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجيين يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يذه لم يكد راها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له في السماوات والأرض والطيل صافات كله قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون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 لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى سراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وعطانا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا أدعوه إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون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 وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 يعبدونني لا يشركون بي شيئاً وما كفر بعد ذلك فو الأئكم الفاسقون واقم الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومؤمنون النار ولا بأس المصير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 كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذن كمستاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليهم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم